أعوذ الله للشيطان الرجيم الله. <تصفيق> لله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم Altyazı O zaman لَن نَّسًا أُولَئِكَ مَن عَنَّا اعْرِضْنِي بِسَلاَكُ auprès லใน الحكم العادل Oh One man. Love أفلا يذكرون واستغذوا من ماذا عم يقوم بذلك؟ فَلَا يَحْزُّكَ قَوْلُهُمْ هَيْسَلَةُ أَتْرَمْ عليه وسلم فَلَا يَحْزُّكَ قَوْلُهُمْ كدنا الله عليه الصلاة والسلام وننا انا نعلم ما يسرون وما يعنون الله اكبر لكن السلام الله اكبر نعم نعم نعم من من انت Allah selim. Ya vallahi bak ya. Kedi ya abi. ضرب لنا مثلا ونسيء خلق الوارد. خلق العليم. الله رحان الله العظيم <تصفيق> <تصفيق> فلا جنك قولهم الله <تصفيق> أو لم لن با نان نان نان ما وضرب لنا مثله ونسي خلق يسر <تصفيق> قال من يحيي العظام وعني رمين سبحان الله قال <تصفيق> النامين الذي دعا من الشجر الأخضر ما الله تعالى, تعالى. اللهم أطلع. الله عجبا <تصفيق> الذي دعا وليس الذي خلق السموات والأرض مقصد. نعم. الذي خلق. Allah'a سُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَىٰ إِلَهِ سبحان الله العظيم تلاميذ <تصفيق> الله وَدَقَّمَهُ اللَّهُ